في الكلام على قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وقوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى قال سلام عليك سأستغفر لك ربي الآية قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن عباده الصالحين يبيتون لربهم سجدا وقياما يعبدون الله ويصلون له بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى امن أم هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وقوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقوله تعالى يبيتون قال الزجاج بات الرجل يبيت إذا أدركه الليل نام أو لم ينم قال زهير فبتنا قياما عند رأس جوادنا يزاولنا عن نفسه ونزاوله انتهى بواسطة نقل القرطبي قوله تعالى والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما الأظهر أن معنى قوله كان غراما أي كان لازما دائما غير مفارق ومنه سمي الغريم لملازمته ويقال فلان مغرم بكذا أي لازم له مولع به وهذا المعنى دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى ولهم عذاب مقيم وقوله لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وقوله فسوف يكون لزاما وقوله تعالى فلن نزيدكم إلا عذابا وقوله لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وقوله ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وقوله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا وقوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إلى غير ذلك من الآيات وقال الزجاج الغرام أشد العذاب وقال ابن زيد الغرام الشر وقال ابو عبيده الهلاك قاله القرطبي وقول الاعشاء ان يعاقب يكن غراما وان يعطي جزيلا فانه لا يبالي يعني يكن عذابه دائما لازما وكذلك قول بشر بن ابي حازم ويوم النسار ويوم الجفار كان عذابا وكان غراما وذلك هو الأظهر أيضا في قول الآخر وما أكلة إن نلتها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بغرامي قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر ولم يقتروا بضم الياء المثنات التحتية وكسر التاء مضارع أكثر الرباعي وقرأه ابن كثير وأبو عمر ولم يقتروا بفتح المثنات التحتية وكسر المثنات الفوقية مضارع قتر الثلاثي كضرب وقرأه عاصم وحمزة والكسائي ولم يقتروا بفتح المثنات التحتية وضم المثنات الفوقية مضارع قتر الثلاثي كنصر والاختار على قراءة نافع وابن عامر والقتر على قراءة الباقين معناهما واحد وهو التضييق المخل بسد الخلة اللازم والإسراف في قوله تعالى لم يسرفوا مجاوزة الحد في النفقة واعلم أن أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن الله مدح عباده الصالحين بتوسطهم في إنفاقهم فلا يجاوزون الحد بالإسراف في الإنفاق ولا يقترون أي لا يضيقون فيبخلون بإنفاق القدر اللازم وقال بعض أهل العلم الإسراف في الآية الإنفاق في الحرام والباطن والإقتار منع الحق الواجب وهذا المعنى وإن كان حقا فالأظهر في الآية هو القول الأول قال ابن كثير رحمه الله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا الآية أي ليسوا مبذرين في إنفاقهم فيصرفوا فوق الحاجة ولا بخلاء على أهليهم فيقصروا في حقهم فلا يكفوهم بل عدلا خيارا وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا انتهى محل الغرض منه أيها المستمع الكريم كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء وسوف نكمل تفسير الآية في الحلقة القادمة إن شاء الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته